وطفة ام شاج النبتليه فجعلناه سميا قصير ا ان هديناه السبيل ان ما شاكرا وان كفورا ان سَنَدَرَالِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ نَذْرٌ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَطْرُهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جزا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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ سُقُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ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 وَيَفُوفُ وَلَم ودَانُ خَََّدُونَ إذَا رأَيتَهُم حَسِبَتَوم لُؤلُ أَمَّا سُورَ وَإذَا رَأَيتَسمَمَّ رَأتَ نَعمَ وَمُكَن كَبير عََ تابُ سُدُ سِ خُبُ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 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بسرة وأطيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ه أُل إشِبُونَ اللادِلَ سَويَزَغونَ وَر أَمْ يَوم سَقِيلَ نَحْمُ قَالَ قَنم وَشَدَدنَا أَسرَهُمْ وَإِذَا شِئَّا بَدلنَا أَمْتَ لَم إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما